آيات لقوم يقرون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به, فأحيا به الأرض بعد موتها وتصرف الرياح آيات لقوم يقرون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أزيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا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 ولا يغني عنهم، ولا ما كسبوا شيئاً، ولا ما تأخذوا من يبون الله أولياء، ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربه لهم عذاب من رجس أليم.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 وَإِنَّ الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أَمْ حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمَنُوا وعملوا الصالحات؟ سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يؤلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره إشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم ذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم, ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله نحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم قيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ألك السماوات والأرض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 وأما الذين كفروا أفلم تكن, آياتي تتلى عليكم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا غيب فيها قلتم قُلْتُمْ الساع إن ظن إلا ظنًا وما نحن بمستيقنين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم وقيل اليوم نساكم كما نسيتم لقاء وقيل اليوم نساكم كما نسيتم لقاء.